Allahu Akbar Allahu Akbar Ashhadu an la ilaha illa Allah Ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah Hayya 'ala salat, hayya lil falah Qad qamatis salat qad qamatis salat Allah u akbar, Allah u akbar La ilaha illa Allah Estavu, قimu, safufu, safufu, safufu, safufu Allah u akbar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 إِنَّا اسْتَضْعَفْنَا آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ رَبِّ ٱجْعَلْهُمْ بَعْضًا مِّن بَعْضٍ وَٱلَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتْ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُ لَكَ مِنْ هِبَاتِي وَحَرِّرْتُ لَكَ ضِغْتِي فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَاب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 قَالَ يَا مَرْيَمُ إِنَّ لَكِ هَذَا قَالَ هُوَ مِنْ نُودِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ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 يصلي في المحراب وهو قائما يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمتك من الله مُصَدِّقٌ بِكَلِمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَسَيِّدٌ حَصُورٌ وَنَبِيٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ إِنَّ مَا يَكُونُ لِي غُلامٌ وَقَد بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ Qal kذلك Allah yafعل ma yashak Qal rabi jial li aya Qal aya tukalla tukalla tukallima nasa thalateta ayam in la ramza Qal kru rabbaka kathiraan سبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا نوري يا مقننتي لربك واسجدي واركعي مع الراكين ذلك من انباء الغيب نوحييه اليك وما كن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 ان قالت الملائكه ان كنت يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ إِنَّنَا يَكُونَ لَنَا وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسَّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل ورسولا الى بني اسرائيل ان انني قد جئتكم بايه من ربكم اني, أني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله واذرئ الاكمها والابرص واحفل الموتى باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك لاياتا لكم ان كنتم مؤمنين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 هذا الصراط المستقيم الله أكبر. سبحانه لله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله اكبر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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ام فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّهُ مُسْلِمٌ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 وتوفيك ورافعك الي و مطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا واجعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم